وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا كان أحدكم في الفيء فقال عنه فصار بعضه في الشمس فليقم فإنه مجلس الشيطان